ثمّ عوناً للكذب أكالوناً للسُّحْت، فإن جاءوا كفّحو بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئاً.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 باروا بمس بمستحضو من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشون ناسا وخشون ولا تشتروا بآيات ثمن قليل، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ قُبِّلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قَلْبِ النَّفْسِ بِالْحَقِّ النفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفرة له، ومن لم يحكم بما بلى الله فأولئك هم الظالمون.